الرحمان الرحيين اللهم لك الحمد منزل الآيات مجيب الدعوات كاشف الكرب مالك المحيا والممات اللهم لك الحمد ماجد ولك الحمد واجد ولك الحمد دائما الحمد عامل لا ولك الحمد عادلا ولك الحمد واصبا ولك العرف واسعا ولك الحمد كما حمدت به نفسك ولك الحمد كما تحب أن تحمد وتعبد لك الحمد في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى لك الحمد في الليل إذا تبع والصبح إذا أسفر لك الحمد في الآخرة والمولى لك الحمد يا ربنا ما اجملك يا الله وما اجلك وما جودك وامجدك يا الله وما, وما, وما, وما, وما, وما يا الله لك الحمد على كل حال من امر الدنيا والاخره يا الله يا اغلى من سوي يا الله يا افضل من امي يا الله مغفرتك بالعطا يا الله لله على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك يا وعلى نعمتك علينا يا وفضلك علينا يا الله وعلى نعمك التي لا يحصيها غير يا الله لك الحمد يا ربنا يا الله كما أحصيت شيء عددا يا الله وأحط بكل شيء علما يا الله وأنفذت كل شيء بصرا يا الله وأحصيت كل شيء كتابا يا الله لك الحد كما أنت أهل يا الله لا إله إلا أم لا إله إلا أم يا صل على نبينا محمد آمين. رحمة الله للعالمين آمين. عدد من مضع من خذك ومن بقين ومن سعد منهم ومن شقين صناتا تستغرق العد وتحيط بالحمد صلاتا لا ضائت لنا ولا انتها ولا انقطاعا صلاه دائمه بدوام اللهم صل على نبينا محمد امين فالمبعوث رحمه لكل الامم امين المنصور في افقر الافلاق والشيا الكلم امين وقاضا عص الحكم امين الكلم وقاضا عص الحكم امين والذي اثنى عليه رب العزة منذ القدم وعلى آله وقحبه ومزواجه وذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى أن ييزطه الأرض ومن عليها يا وليا لعب الله مهدنا من هديه وعزنات ربنا اغفر <تصفيق> وانشر فانشر <تصفيق> و مغفرتك و نتوب اليك <تصفيق> نؤمن بك و نتوكل عليك <تصفيق> و و خل عليك الخير كله انت الغني و الفقراء اليك dikai <tus> kai sur que... الثواب الامين وحسن المال امين وبصغنا حبك وحب من يحبك وحب كل عامل يقربنا إلى حبك امين وحب رسولك الكريم امين وعبادك الصالحين وارزقنا حلفا على الجليل امين على الكفار والمشركين الفاسقين امين <تصفيق> والفجر والغالمين امين <تصفيق> والجباري امين <تصفيق> والمتكبرين امين <تصفيق> ارزقنا حياه من يمنعنا <تصفيق> من مخالفه امرك امين <تصفيق> وحفظنا <من> الشيخوخه والجنون امين <تصفيق> وحجبا <مبرورا تصفيق> العمر Nauda. Jau, jau. في عباداتنا نسألك خشوعا في عباداتنا وقروة نستعين بها على ذكرك وشكرك ونصنع عبادتك وقروجا من ذل المعصية إلى عز الطاعة يا دليلا حيارا يا دليلا حيارا يا دليل ليدل دعاء مستجاب امين ودعوه صادقه الى اي امين ودعوه على طاعتك امين ودعوه لدخول الجنه كما نسالك رفعا للمساشد والاسى ابارس ارك كدورا للمفاسد والشرور والاثام يا من خلقت لجبروت Hishnokado لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير الله الله مرض صلى الله عليه وسلم شفاعة <تصفيق> تنجينا بها من النار وعبابها <تصفيق> وشربة هميئة مريئة لا نغمق بعدها أبدا <تصفيق> يا صاحب كل سنين صاحب كل <تصفيق> يا الله يا صاحب كل نجوى يا الله لا من اصلاحا في سفرنا الله على امر ديننا ودنيانا على البلاء وقيد بالقول والعمل امين ونسالك صوما مقبولا لشهرنا وصوما عن كل المعاصي والآثام امين يا من تودد الافساد في القران الكريم يا الله اقر بغير لا تجبره لا اقر المكرار. <تصفيق> اغزقنا طياء لولوهنا وابداننا وحياتنا ومماتنا. <تصفيق> يا طيم لا يقبل الا طيما. يا <تصفيق> <تصفيق> علما رحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا الله رحل هم رضينا بالعين عينا داعم دامعة من غشية يا الله رحل هم بالعين عينا دامعة من غشية ايجعلنا وارفع عنا فعلا يزيد مجد دينك وعمبال واعمل طيبا لوجهك الكريم يا رب وعمرا مديدا عامرا بالصعاوه وعيشه ثقية عن كل ذنوبنا وعينا جاريه في جنات النعيم وارزقنا عفه في افعالنا واقوالنا آمين وارزقنا عفه في <تصفيق> كروف الرعيم. يا الله. مرزقنا بوفا مبنية تجري من تحتها الأنهار. يا الله. في جنة النعيم. يا الله. يا فالق الحب والنوا. يا الله. مرزقنا بالفال فلا حب ونسألك فوشاً مرفوعةً في جنات النعيم يا رب الله يا قويل يا مدين يا رب الله ارزقنا بالقوام لنا عندك وعند عبائك يا رب الله وقلباً راشعاً يا رب الله وطوباً يا الله وقياماً بالليل والناس نيام ذللك الكريم على الدوام ايواه انت تحبها وترقبها عنا يا ارزقنا قناعه في نفوسنا وقره عين لا تنقطع وقول حسن تضاعف لنا وقول صالح فلا نحيد عنه وطيضا للروح يسيرا <تصفيق> وطيضا للروح <لغروري> يسيرا <تصفيق> ونسألك أطوفا داليا <تصفيق> في جنة عالية <تصفيق> لا نسمع فيها لاغية <تصفيق> كثيرا خيرا <تصفيق> هُنَا بِالكافِ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ آمين نُصِبْهُ نَكْرَمُ فِي في عليه في <تصفيق> يوم <تصفيق> مكان الله انهم باطشهم تالي مفات فاحبلهم تالي كلنا ولمعنا تالي ومؤيدنا تالي Gėdė į vieną, بكل من يفسد ولا يصلح <تصفيق> ويهدم ولا يبني <تصفيق> ويفرق ولا يجمع <تصفيق> عليك فإنه لا يرهدك يا قوي يا بدي ويمع كذبة إخواننا في فلسطين <تصفيق> أرض الإسراء <تصفيق> أرض هو هذا ان بين العظم والسماء في ليلة الظلام <تصفيق> ومدنا وايام بمدل من السماء وأنزل علينا وعليهم ربنا وتقبل الدعاء سَنَجْعَلُ لَهُمْ أَصْحَابًا وَوَاجِدًا صَوَابًا وَسَيُؤْفَكُونَ أَحْسَنَ عَاقِبَةٍ وَذُو الْيَوْمِ عَزْدُجِي وَمَجْرَسَ قَدَنَا وَوَعَفَتَ سَنَطْوَى صَالِبًا وَنَجْرَا هَارِبًا واستظهر الثالثاً بيوم عحيم فشاء لذكير قلبي وصب الخوف بدل وأسهر التهجد غير عار نومي وأسهر التهجد غير عار نومي وأطمأ الرجاء هواي ويومي وأوجفت بقولسان يا أبي في يه وَ من أما فكف ب شة سوط فكف ب شة سواب فكف ب جَّ سوظ بحجيجا وقضيمه اللهم اننا نتوسل بك اليك اكرمنا من فضلك علينا فكن يا رب الهي عوننا في هذا الذل قدر انتي وجسنا وصدقنا حسنوا بالسال علينا واعد علينا رمضان اعوان جديد وصدق بنسب جديده وراياما كلها لك يا رب في البر والاحسان والصلاه وال يا الله لا ترى يا ناصر يا ناصر يا ناصر يا ناصر يا ناصر يا ناصر يا ناصر يا ناصر يا ناصر يا ناصر يا Ya Rabb, fainta qulta wa qulka al-haqq. Wa iza sa'at a'yuni ya 'sine fa'inni bari. Allah. Wa iza sa'at لم يوشنوا. يا الله. سليستجيبوا وليؤمنوا لي لأن لم يوشنوا. يا